باب العدة والإحجاج والاستبراء وغير ذلك عن المسور ابن محرمت أقضي الله عنه أن سبيات الأسلامية نقصت بعد غفاة زوجها في ليالي فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم بستاذ نفسه أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لقضنا أنها وضعت غفاة زوجها في أربعين ليلة فقيل لهم املوا منك على ذري وعلى اراباس ان تزوج وهي في دميا فيران انه لا يقرب زوجها حتى تطهر وان عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريره ان تعتاد جلسه لابي بياض قَالَ وَبْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ ابْنُ قَاسٍ لَكِنَّهُ مَلَلٌ وَعَنِ الشَّاعِذِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ سَقِيَّةَ بْنِ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُقَلَّقِ فِي زَلاَمَا لَيْسَ لَهُ سُنَنٌ وَلَا نَقَّحَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاسْتَوِ الذُّمَرَاتُ نَلاَ مَن يَتَّقِ فَأَوْقِعْ تَلَاتَ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبًا أَبْيَضَ ولا تكتخل ولا تمس طيبا لله إذا طررت مبدة من قصصنا أو أبطار متفق عليه وعذى لكه مسلم ولي أبي دارد والنسائي من الزيادة ولا تختضر وللنسائي ولا تمتشر وعن المسلمة رضي الله وناخع لك جاءت على عيني صبرا فادانت وسئل ابو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب بالوجه تعالى فجعاليه الا عبد الليل وانذيره بالنار ولا تمسكي بالطيب ولا بال henna فانه حباب قل صبي اي شيء نمت ستخالذ سجدرا عن هو ابو داود و عن النسائي هو اسناده حسن وعن ها رضي الله عنها امراه قالت يا رسول الله انني في ما تع بها زوجها وقد اشتكت عينها فدخلوا قال لا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قلت قد قالت في فارادت ان تجد نقلها فزجرها رجل تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلتي فإنك عتا عن تصدتي أو تفعلي معروفا خواه مسلم وعن فريات بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالا فسار صورت صور الله صلى الله عليه وسلم انرجى الى ان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقا فقال نعم فلما كنت في حجرتنا ناداني بطل امكثي في بيتك حتى يبعث ال كتاب وجلا قالت فتدث بي 14 شهرا وعشرا فَلَطَقَ وَعَبِي بعد ذلك اطمأن رجوه احمد والارباط وصحا سيدنا ذي الوذى فظنوا ان ذا نواله في مغايرون فان صاحت مناكده فقالت كنت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا وعاقب ان يقعم علي فامرها فتحول رواه مسلم وعن أمر بن عاصر رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولدي ذات وفي أنها سيدها أربعة أشهر وعشر صواه أحمد وأبو داود وابن ماجا وصحح الحاكم وأعلم جارك من يبل انقطاع وانا سترضي الله عنها قالت انما الاثراء الاثار اخرجه مالك في التذيب بسنن ابي بان ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق له في تقلي قتان وعدتها اين وكان رواه الجارطقي واخرجه مرفوعا وضعف وأخرجه أبو داود والسير نبيه وابن ماجه في حديث عائشة وصحاة هاته وقال فوقت فقفوا على بعضه وعر ويته ابن ثابت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرين يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفي ما أبو زرع غيره رجعوا ابو داوود والترمذي وصحابي صدانه وحسن البزار وان عمر رضي الله عنه في مرعاه نقود اربع واربع سنين ثم تاسع واربع اشهر ومائة وشرى فجئوا معكم مشابئ بان المغيرة بن شادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امراته لنقود امراته حتى يعطيها البيان فقد شعر فظيه باثنان باث جاء برضي الله وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتي تن رجل عند مراته لان يكون ناشحا او ذا محرم طه مسلم قال ابن ماجه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ان رجل امراته الا مع ذي محرم احرج البقاري وان ابي سعيد رضي الله عنه والنادي صلى الله عليه وسلم قال في سبا يا اوط ق او حامل حتى تضع ولا خير ذات حمل حتى تحيض حيض احرجه ابو ذا وذو طه وعاتي ولو شاهد عن ابن عباس بالدار قطميم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر تفقنا عليه من حديثه ومن حديث عائشة بي حصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن أثمان عند أبي داود